ويحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم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 الارض وما كانوا من ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين